الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.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 ولا ينالون من عدو نيلا إلا قتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين